بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة الإمام نقيب رحمه الله تعالى إقراره عليكم عمرو بساطية المجلس السادس عشر بداية المجلد الثاني الصفحة خمسة وثمانية وثلاثين قال رحمه الله فصل وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أو على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله والعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق وقوله تعالى وفي أنفسكم افلا تبصرون. وقال تعالى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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملي يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وقال تعالى الم نخلدكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقال تعالى اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وقال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 وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقه عن كفره قال الله تعالى قدر للإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقه والمضغه والتراب ولا لنذا كلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث انظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان فسرت وأنطلت كيف استخرج رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقارة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى والقى المحبة بينهما وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر الاجتماع دينك المآين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقه حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخارفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوت عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى العصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف رابط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده من الهلال وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانت والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعماد الله وكيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمة والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر فالأنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنه لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدره وبعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعدده وجعل بينهما مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منها وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق العظم بالطرف الآخر له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك وتأمل كيفية خلق الرأس وكثره ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه علو والراكب على مرقوبه ولما كان عاليا على البدر جعل فيه الحواس الخمسة وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطريعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعه مخصوصة لو فقدت الطبقة من تلك السبع الطباق أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزيان وزينة فهما يلتقيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي ثم أغرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينا. ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصرة والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فابقها من الكواكب وقد أودع سبحانه هذا السطر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع اكنافها وتباعد أقدارها وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه الى الصماخ وليحس بذبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه وجعل فيها غضونا وتجويف وعوجاجات وجعل فيها غضونا وتجويف وعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حندته ثم تؤديه إلى الصماخ ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضا حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرّا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمال الحيلة في رجوعه وجعل ماء العين ملحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظه فجعل ماء الفم عذبا حلوى ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته كما أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمر كما قيل ومن ذا من مر مريض يرد مرا به الماء الزلالة ونصب سبحانه قصبة الأنف في وسط الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعه وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضاره وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من العوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل اعلاه وأدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجره قليلا قليلا حتى يصل على القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فإنه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل في وساطه حاجزا لألا ينسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن يعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينسدن الأنف جملة بل يبقى فيهما مدخل للتنفس. وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين التي اقتضت الحكمة تعددهما فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الجنس جملة وكان وجود أنفين في الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما تبهر العقول عجائبه ما تبهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لمالك الاعضاء مبينا مؤديا عنه كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل مستورا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب وايضا فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه صرادق يستره ويصوله وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وايضا فإنه من ألطف الأعضاء والينها وأشدها رطوبة فهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضه للحرارة واليبوسه والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وأبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدره المنظوم بياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيئتهما وجعلهما غطاء للفم وطبقا له وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل اقصى الحلق بدايه الله واللسان وما جاوره وسطا ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقترض حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والمناسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتبه صوتان إلا ناترا ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاهتياجه إليه وزين الوجه بما انبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداف وزين الوجه أيضا باللحية واجعلها كمالا وقاررها مهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة وكذلك خلقه سبحانه لليدين لتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله ومعاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن بها من القبض والبسطة وقسم فيه الأصابع الخمسة وقسم كل إصبع بثلاث ألامل والإبهام باثنتين ووضع الأصابع الأربعة في كل جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصناع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا ووقايه وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصاب الأصبع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجه فالظفر الذي هو أقل الأعضاء واحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لا اشتدت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه وره في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب، ولو استعاهن بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعفن وشقاء. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساسلة، وعظام أعاليه دونها في الثقالة والصلابة لأنها محمولة. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساسلة. وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة على صاحباتها تركيبا محكمة المتقنة حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلى إلى منتهى عظم العجوز من 24 خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجموع عضلائه والتي تمسكها ان تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والاصابع وانظر كيف كسل العظام العريضة كعظام الظهر والراس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالاصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على 360 عظما منها 248 مفاصل وباقيها صغار حشية خلال المفاصل فلو زارت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعه ولو نقصت عظما واحدا كان النقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكان بين النظرين ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرع وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين وهي مختلفة في الغلاظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من العضاء رباطات هي له كالآلات التي بها يتحرك ويتصادف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين فويل لهم كذبين ومعدا للجاهدين ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثالة وسائر ما في باطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعجلة المختلفة المنافع فأما القلب فهو الملك المستعمر لجميع أهلات البدن المستخدم لها فهو محفوظ بها محفوظ مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف اعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنه وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فإن العين طالعته ورائده الذي يكشف له المرئيات. فإن رأت شيئا ادته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث. كقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفيدا وقوله صم بكم عمي وقد تقدم ذلك وكذلك يقنن بين القلب والبصر كقوله ونقلب أفيدتهم وأبصارهم وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما كثب الفؤاد ما رأى ثم قال ما زاغ البصر وما طرى وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه وكذلك اللسان ترجمان وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وقال أبو هريره رضي الله عنه القلب القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحه تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة وأما الدماغ وهو المخ فإنه جعل باردا واختلف في حكمة ذلك فقال الطائفة إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال وردت طائفه هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريبا منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو قرو منه لغلبته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئه فإنها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارتها وتوسطت فرقة أخرى وقلت بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فإنه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قارج صاف عن الأقذاء والكدر خارج من الجلبة والزجل ولذلك تكون جولة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغره ومزعجاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا له، ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواطن الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانيه وهذا بعث متصل بقاعدة أخرى وهي أن الحواس والعقل مبدؤها القلب أو الدماغ فقال الطائفة مبدأها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق. قال وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له حنًا بالقلب بعصام غير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس ومن هذه الأعضاء من القلب هو مركب من أشياء تشاكر جميع هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس قالوا فالعجل إذا أبصرت شيئا أدته بالأدلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسامع إذا أحس صوتا أده القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا إن قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمد عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى واجابوا عن ذلك بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بانفسها وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو إلا وله تصال بالقلب تصالا قريبا او بعيدا. قالوا بعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عض ما يناسبه ويشاكله. فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الاذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون منه حس الشم وإلى اللسان ما يكون منه حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويعفضها. فهو الممد لهذه الأعضاء والحواس والقوة ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أور الأعضاء تكونا قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل في الرأس فالصواب أنما ابدأه ومن من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذار يسمعون بها وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولم بالقلب هنا مضطى اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللوب ونزعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو ذنبار وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلق والصواب التوسط بين الفريقين وهو أن القلب ينبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليها إلى مجار مخصوصة وعصاب تكون حامله لها فإن وصول القوى إلى هذه الحواس والعضاء لا تتوقف إلا على قبولها واستعدادها وإمدهد القلب لا على مجار واعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب والمقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان والأمر أضعف أضعف ما يخطر بالبال أو يجري في المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرات التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فغض في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناوله بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغارا ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجله ثم جعل له مجرا وطريق إلى جانب مجرى النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقا توصله إلى المعدة فهي خزانته وموضع اجتماعه ولها بابا باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه ثفله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للظاهر منه والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى قضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة منكبسة فإذا استقر فيها الماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية فربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في الخدر بالنار المحيطة به ولذلك تذيب ما هو مستحجر كالحصى وغيره حتى تتركه مائعة. فإذا أذهبته على صفه إلى فوق ورسى كدره إلى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فيبعث أشرف ما في ذلك والطفه وأخفه إلى الأرواح فينبعث إلى البصر بصرا والى السمع سمعا والى الشم شما كل حاسه بحسبها فهذا الطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافه والاعتدال ثم ينبعث من الباقي إلى الاعضاء في تلك المجاري بحسبها وينبعث منه إلى العظام والشعر والاظهار ما يغذيها ويحفظها فيكون الغذاء داخلا إلى المعده من طرق ومجارن وخارجا منها إلى الاعضاء من طرق ومجار هذا وارد إليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابقة ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاق مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه ولا ينبعث للأعضاء الشريفة إلا اكمله فوضع المراره مصبا للمرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء والكبد تمتص وأشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشعور والعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم إذا نظرت ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في انفسها ومنافعها رأيت العجب العجاب كقوة زمعه وبصره وشمبه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالإدراك والإرادة وكذلك القوة المتصرفة في غذائه كالقوة الممضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له إلى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه إلى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة فصل ترجع الآن إلى النطبة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظماً واحداً من أصارع عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعاتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة، بل هي أحكم خلقا، وأتقن صنعا،, وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات. قال الله تعالى، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها؟ وقال تعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله إلى لقوم يعقلون، فبدأ بذكر خلق السماوات وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وهذا كثير في القرآن فالارض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمتها وسعتها وإما إغساما بها وإما دعاء إلى النظر فيها وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه برغوبيته لها على وعدانيته وأنه الله الذي لا إله إلاه وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن بها كقوله والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى النجم الثاقب فلا أخصم بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجرها ومسيرها عند غضوبها فأقسم بها في أحوالها الثالثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عادته سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضا فإن نظير الإغسام بمواقعها هنا إغسامه بهوي النجم في قوله والنجم إذا هوى وأيضا فإن هذا قول جمهور اهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر يا سين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد حاميم والكتاب المبين ونوائر والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدال التي على ربوبيته ووحدانيته وقد اثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والارض وتم المعرضين عن ذلك فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وتامل خلق هذا السقف الاعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شذاذا وقال تعالى أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا فانظر إلى هذا البناء الشديد العظيم الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأوضعه العجائب والآيات وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع عبد الماء وهو الدخان فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد الموحد. لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات وإن الله لسميع عليم ارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر إلى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير ذخرها له خالقها لا تتعداه ولا تخصر عنه ولولا طلعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش عن وقت الصباة والراحة وكيف قدر لها العزيز العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها من، فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب الخالق القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيض وإذا كانت بين المسافتين وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات والألوان ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها وانظر إلى مع جايب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك ما موقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله وبالجملة فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم الكثيرة. ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأي نسبة لذلك إلى عظم السماوات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة مرة وهيفاً وستين مرة والكواكب التي نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي إن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سمائين كذلك وأن ترى الكوكب كأنه واقف لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلك قد طلع بقدر مسافة الأرض مئة مرة أو أكثر وذلك بقدر لحظة واحدة لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مئة مرة مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مئة مرة وزياده في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل عنه عن آياته وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد خطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم إنه سبحانه أمسك السماوات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ينتهيون مجلس هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه